الحمد لله وكفى وسلام على أبادي الذين اصطفى لا سيام النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام ما مع أشرف العلوم على الاطلاق وهذه المجالس المجالس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجالس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشاتهم الرحمة ونزلت عليهم مستكينة وذكرهم الله في من عنده كفى فضلا أن يذكرك الله أعلى بالسناء عليك أمام الملأ الأعلى وايضا فإن الله أعلى يحب من كان في هذه المجالس واعتاد هذه المجالس وإذا أحب الله عبد في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء فيحبونه ثم يكتب له القبول في الأرض وإن الله السلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم وما زلنا مع أشرف العلوم على الاطلاق وشرف العلم يعرفه من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علا أن تتعرف عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العلا وأن تتعبد لله علا بالعلم فقد قال الله لله في علا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فابتدأ الأمر بالعلم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 اعتقاد السلف وكأنه يقول والنرياته في ذلك بأن تعتقد اعتقاد السلف وقد بيان اصول اعتقاد السلف هو أنه يستنبت الاعتقاد من من الآيات من الدليل ولذلك قلنا الفارق بين اهل السنة والجماعة وبين اهل البدعة والضلالة اهل البدعة والضلالة يعتقدون اولا ثم يستدلون واهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون وإيش اللي فيها هذه هذه فيها مسألة عويصة جدا أن من اعتقد أولا وأراد أن يستدل سيلوي عنق النصوص كل نص يأتي به بشبهة وغير شبهة فقط ليدلل على ما اعتقد لأنه ينافح عن شيء تربى عليه وهذا هو الذي لا يمكن أن تصل معه إلى نهاية لذلك نحن نقول تعليم الجاهل أمر يسير أما تعليم الذي جهل جهلا مركبا أشق ما يكون تقولون مثلا الكأس أو الكوب أجلكم الله ان كان ممتلئاً هل يقبل شيئاً؟ ما يقبل شيئاً لأنه ممتلئ فلابد أن يكون فارغاً حتى, حتى يعني يقبل فإن كان جاهلاً فهذا أيصر ما يكون لأنه بفطراته السليمة يتشر بالعلم أما إن كان جاهلاً جهلا مركبا لا يقبل هو يحارب ما يخالف عقيدته وهذا الذي تراه الآن في الساحات يعتقدون اعتقادات؟ ثم يستدلون عليه يعني هو الآن الحرب الشنيعة التي تراها الآن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أصلها؟ أصلاها اعتقادات خربة أصالة استقرت في النفوس فلم يستطيعوا أن يقبلوا ويتقبلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا كل مذهب لرد هذه الأحاديث طارة بالتأويل طارة بالتحريف طارة بالطعم في رأو الحديث طارة في الطعم بالمصنفين لهذه الأحاديث وانت ترى ذلك يعني هم يتكلمون مثلا الآن بجرأة فيها وقاحة مع الجبال البجاحة عن النبي السلام وهي غمز في النبي سلام يقولون يطوف على تسع نسوة في ليلة وحدة وكيف يطوف على تسع نسوة وكيف لأنس أن يطلع على مثل هذه الخصوصيات سبحان ربي العظيم يعني هذا أو أولا هو فيه سؤادة مع النبي سلام وفي تجرع على عرضنبي صلى الله عليه وسلام والله جعل قال لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل واقصى تسبحوه يعني تسبحوا الله للافعله إفراد التسبح لله للافعله أما تعزروه وتوقروه فهذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت كيف علم الله الأمة بأسرها أن تعظم جناب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قال الله جعل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم, الله قد يعلم الله الذين يتسلمون منكم لواذا فليحظر الذين يخلفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولذلك الله تعالى علمنا بلسان الفعل في كتابه كيف ينادى النبي صلى الله عليه وسلم ما الله على نبيه في كتابه قد باسمه مع أنه نادى باقي الأنبياء وحتى من أولي العزم والرسل حتى إبراهيم عليه السلام أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يعني لا ينادى باسم النبي السلام في الكتاب قط بل باللقب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي إذا قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي إذا طلاقتم النساء فطلقهن لعدتهن فهذا بيان التعظيم والتوقير للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم النبي السلام كان في الأسواق ورجل قال يا أبا القاسم فالتفت النبي السلام قال لبيك قال ما أقصدتك أنا ما أقصد أنت يا رسول الله فالنم سلم شوف التأذب هنا بقى إنسان قال لا تكتنوا بكنياتي تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنياتي حتى لما أحد يتجرأ على مثل هذا فهم لما اعتقدوا الاعتقاد المنقلب ماذا حدث قالوا أن كل حديث لا يقابل أو لا يقبل عندهم في هذا الاعتقاد الخالب الذي فيه الجهل المركب حاولوا قد الإمكان دفعوا بكل قوة حتى لو بإساءة الأدب مع نم حتى لو كانت المسألة على إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه مصيبة إساءة الأدب مع النسلم ليس فيها محل إيمان بحل من الأحوال الله تعالى قال إن الذين يؤذون الله ورسوله أكملوا في حد أحفظ الآية لعنهم الله واللعن معنا طرد ورحمة الله ولذلك شوف فرق الله في الكتاب بين إذاء المؤمن وبين إذاء النبي قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثما مبينا فقط لكن مع النبي السلام قال لا لعنهم الله في الدنيا والآخر لذلك يقول الله رعلا قل أب الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهو الاشكال كل الاشكال اعتقاد كما قلت اعتقاد سائد اولا ثم يذهبون الى الاستدلال بلي عنق النصوص حتى يصل الى يعني ما اعتقده وحتى لو رد الايات ورد الاحاديث وهذا الذي يحدث الان عيانا بيانا ان يقال بالتصريح لا بالتلميح محمد القرآن ليس كمحمد السنة هذا ليس من الإيمان بشيء وليس من الإسلام بشيء هذه أم المصائب التي نعيشها الآن أنا ممكن تنزل السواعق علينا من السماء مثل هذا نحن عصاء نحن تعدين على الله على ذلك صباحا مساء الانهار نفرت نتعدى بشريتنا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى كل, ابن كل نص في العموم حتى الأنبياء حتى الأنبياء الأنبياء لم يعصموا من الصغير حتى قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبو. قال الله جلال فعلان فأشرب حديث عند أهل الشام وهو حديث قدسي قال الله جلال فعلان يا عبادي كلكم ضال إلا من هذيتم فاستهدوني لكن هذه معصية نتوب ونقوب إلى الله منها وهذه التي ترد على العبد في ذاتي فقط لا ليس ضررها يعد على الأمة فهذا أمر يسير المغفرة فيه أقرب أما إذا كانت المسألة ضرع على الأمة فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة المعصية في جناب النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست بلايينة أن يقال بمحمد في القرآن ليس كمحمد في السنة ابن عباس رضي الله عضا يقف في الحج فيقول للناس عليكم بالمتعة تعلمون ما المتعة؟ ليست المتعة متعة للزواج لا يتكلم على متعة الحج أنه يتمتع بالعمرة الى الحج يعتبر ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يهل بالحج متعة الحج فقالوا له اسمعوا وعوا ما يقال فقالوا له أبو بكر من أبو بكر تعرفون من أبو بكر أبو بكر الذي ذكر الله من فوق سبع سماوات ولا يقتالي ألو بالجمع الجبار يتكلم عن أحد خلقي بهذا بسيغة الجمع فما له من مكان عند الله ده لفعله واي ما كانت عند عند الله عند الله تبارك لأبي بكر ونبينا صلى وسلم يقول لو كنتم تختاروا من البشر خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ابو بكر فقال له ابو بكر يقول لا تتمتعوا وعمر ينهى عن المتعه تعرفون من عمر الذي قال فيه مسلم ايهن يا ابن عمر يا ابن الخطاب لو سلكت فجا نسلك الشيطان فجا الخير الفجل الذي سلك اعلموا أنا ما أقول هذا حديث إلا لتتعلموا وتعلموا حجم المصيبة التي نحن فيها لتعلموا أن المسألة فيها قوارع وصوارع ليست بالهينا ورب العز والله تعالى قال ولا واتقوا فتنة لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم الجميع الصالح والطالح التجرع على جناب السلام يستجلب غضب الله فقال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجاره حجارة أمطارها الله للافعل على الذين جاءوا يهجمون على إيش؟ على الكعبة صحيح لله جعلها أقصى جعلها أشد جعلها أعظم بأنه فقط عندما قال لهم قال رسول الله عرضوه بقال أبو بكر وقال عمر والله تعالى قال وما أتاكم الرسول فاخذوه ومنهاكم عنه إيش؟ فانتهوا أن يقال محمد في القرآن ليس محمد في السنة وإهدار السنة النبي هذا إهدار لكل دين الله للافعلها هذا, هذا هذا عدم احترام لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا ما أصله اصله الاعتقاد الخرب الاصيل دون استدلال ثم بعد ذلك لا يعنق النصوص من اجل تقويه هذه الاستدلالات فهنا بنسميها يؤسس هذا الأساس العظيم الا وهو انه لا بد من الاستدلال اولا من الدليل اولا ثم تستنبط منه الاعتقاد لذلك قال وهذا هو ادب الصالحين الذين شهد الله لهم بالخيرية على لسان عباده كمن هو ذكر من شفعل مالك أحمد وذكر أبا حنيفة إذن الإمة الأربعة تعرفون ابن ثانيمية عقيدة أهل السنة الجماعة بأننا في الأصل الأصيل لا نشهد لأحد بجنة ولا ولا بنار هذا علم غير أي إنسان حال عند ربي نحن ننكر المنكر فقط قضية واحدة أما الشخص ممكن الشخص الذي أتى المنكر هذا بتقوى قلبه أو بنقاء قلبي عند ربي قد حط رحله في الجنة لأن ربك ينظر إلى إيش القلوب ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين في أنه كان الرجل كان يشرب الخمر أنهارا وتتوالى عليه الحدود ويشرب الخمر ومع ذلك يشهد مسلم له بأنه يحب الله ورسوله قال لا تلعنه مع أن نمسلم قال لعن في الخمري عشق قال لا تلعنه والله ما أوراه إلا يحب الله ورسوله فالأشخاص نحن لسنا بصدد كامع أشخاص نحن لسنا أربابا لا نحكم على الناس الله هو الرب لذلك لما جاء من بني إسرائيل لما قال لأخيه يا أخي تراجع إن الله جعله والله لا يغفر الله لك أبدا فجمعهم الله جلال فعلا فقال أكنت بيعالما أكنت على ما في يدي قادرا ثم قال عذبتك وغفرت له المسألة مسألة قلوب امرأة تضاجع كل ليلة رجلة وتعصي لها ليلة نهار وتأكل من فرجها حراما ومع ذلك سقط الكلب سقيا واحدة سقط الكلب سقيا واحدة فتقاطرت هذه المياه على جبال المعاصي فجعلتها كثبا مهيلة شكر الله لها فغفر له بل الرواية الأخرى, الأخرى الأعجب بأن الحيوان هو الذي شكر الكلب هو الذي شكر في مسند احمد طالب فسقطه خلعت موقها فملأته ماءً فشقت الكلب فشكر الله ها. مفعول بها. هو الآن يعني, يعني هنا من ما الذي شكر الكلب أجلكم الله فشكر الله لها فغفر الله إيه؟ قبل الله ذلك فغفر الله لها نحن لسنا بصدد الأشخاص الله أعلم بالأشخاص نحن نتكلم على قضية عامة ضوءها الأصيل هو الكتاب والسنة لما نعيش كهكذا كالأغمار الأغرار لما نعيش في هذه الجهالات كل واحد يستطيع أن يسيطر على عقولنا ويضرب في الدين حيث ما شاء ونحن نتقبل الجهل ان طمى ضاعت الدنيا بأسرها لأن الدين أوله ضايع القرآن والسنة وثانيه ضايع العلماء الذين يحملون القرآن والسنة فإن ضاعوا ضاعت الدنيا بأسرها لا يمكن أن تبقى الدنيا بحال من الأحوال فهنا يبين لنا ان الامة الاربعة هؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد طب الامة الاربعة شهد الناس لهم بكل خير لذلك يعني كأنه يمشي على ناس اعتخذها الرسولين الجماعة لكنه ارتقى منزلة قال اشهدوا ان الامة الاربعة في الجنة يشهد ان الامة الاربعة فين؟ في الجنة لما لما قال لان الله قد وضع لهم القبولة في الارض في مشارق الارض ومغاربها لذلك ويقول ابن تيميه يقول بحديث النبي صلى الله عليه لما مر جنازه عمر الخطاب مر الجنازه فشهدوا لها خيرا اثنوا عليها خيرا فقال صلى الله وجبت ثم مر جنازه اخرى فشهدوا عليها شرا اثنوا عليها شرا فقال صلى الله وجبت فقال له يا رسول الله قلت في الأولى وجبت وفي الثانيه وجبت ما وجبت طال انتم شهداء الله في الارض اثنيتم خيرا فوجبت اثنيتم شرا فايش فوجبت هذا دين إخواتي الكرام نحن في خطر عظيم لابد بالعضب بالنواجز على الكتاب والسنة هذه نجاتنا وقلت لا تهلكنا المعاصي لأن, لأن هذه بشريتنا بشريتنا نقارن المعاصي وخير الناس الذي يتوب ويقوب التواب وإلى فنم السلام قال خلق المؤمن مفتنا الفتن ليلة نهار تطيش بنا خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر إذا توابن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر يعني توابن قال له الذنب يفي إليه الفينة بعد الفينة يعني يتوب ثم يرجع, يتوب ثم يرجع. إلى يوم القيام له الذنب يفي إليه الفينة بعد الفينة او الذنب يقيم عليه ملازمه لكن المهم أن يكون خيره فوقه. فوق فوق شره لأن الذي شر فوق خيره فهو يعني على خطر فلابد أن يكون العبد هو الذي فاق خيره شره لن تجد رجلا له الخير المحت هذا ترده وين لا, لا حتى في الأنبياء لا ترده فوق في السماء لا ترده في الأرض أبدا حتى الأنبياء مش قالوا الله وعصى آدم ربه إيش؟ فهم غير معصومين من المعار. من الصغير على الراجح الصحيح وإن كان بعض العلماء يقول معصومين لكن هذا خلاف من العلماء هذه بشريا هذه البشرية نوع البشرية هكذا لما رفعك الله عن الملائكة وما القيامة أنت أفضل عند الله من الملائكة وما القيامة لأنك غالبت شهوتك وحاولت خذ المكان أن تتغلب على الهوى وتتقرب إلى الله دل في علام لذلك الملائكة إذا نجى, واحد ماذا إذا نجى أحد المسلمين ماذا يقولون نجوت, نجوت نجوت نجوت نجوت اندهاش اندهاش لذلك يقول للصحابة وهم بين يديه لو تركتم عشر ما علمتم لهلكتم وساتئ زمان على الناس وهو زماننا الذي لا اعلم به الا الله جل لو عملتم بعشر ما علمتم نجوتم بعشر يعني معنى ذلك أن كثير ان كثيرا منا لا يعمل بعشر ما علم الله يوفقنا جميعا ويثبتنا على الايمان فهنا الاعتقاد الاعتقاد لابد الاعتقاد يكون مستدل من الكتاب وهو ذكر هنا اعتقاد الأمة اعتقاد أهل السنة الجماعة في استواء الله جل في علاء إذن أسألكم جميعا أين الله ها؟ في السماء خطأ خطأ ها؟ ما ولو قلت في السماء وسكت سأخطيقك ها؟ في السماء بمعنى مستوى على؟, على عرش في السماء يعني فوق فوق العرش فوق السماء أمنتم من في السماء قلنا فيه هنا بمعنى بمعنى على وبينا الأسبوع الماضي بالأدلة أنا أسألكم بقى ما الدليل على علوه الله دليل واحد فقط فقط بس ما أريد منك إلا دليل واحد فأنت استمرئت يعني أوه. أنه في العلو أنت تعتقد؟, تعتقد أين ربك هناك من يعتقد بأن الله في كل مكان تعتقد هذا الاعتقاد تعتقد وبسرعة بيجي بسرعة حسن بيجي بسرعة الخوف هو اللي بيوصله طب ليش لا تعتقد بأن الله في كل مكان ماشي ممتاز قل حديث الجارية الجارية دي عندها كم سنة ستين ولا سبعين يعني يأسة ولا هي أصلا تحيد عشرين لا فوق العشرين مش يعني. الجارية كم سنة بأقل من تسعة جارية حادث السن شبه هنا الجارية تتكلم في أمر العلم فيه جلل من وين أتت بهذا العلم لا مش من النبي سبحانه بالنبي السلام أول ما طرح عليه السؤال أجابك فطر, فطر. الفطرة السليمة انت الآن كما قلت لك عندما تلم الملمات ترفع يدك يدك بتجعلها في الخلف ولا تحت ولا في الجنب ولا, ولا على رأسك ولا وين إلى السماء فطرة جبلة القلب معلق بمن فوق العرش جبلة يبقى الدليل الأول هو حديث الجارية أنه لما صفعها معاوية من الحكم فقال, فقال أعطيقها يا رسول الله أكفر عن هذه المعصية فأعطيقها قال أتيني بها فجاءت فقال لنا السلام أين الله أول سؤال ليختبر الإيمان يبقى إذن من أخطأ في الجواب لم يكن إيش قد تكامل إيمانه الجارية أفضل منه بل والله والله إبليس إبليس يعلم بأن الله فين؟ سماء ممكن أحد يرد علي يقول لي ولم لا يعلم أنه في السماء؟ وهو كان؟ كان في السماء؟ صحيح لا. فهو يعتقد على الأقل أنه يعلم يعلم والذين يجهلون ذلك لا يعلمون علم إبليس تفوق عليهم بالعلم شوفوا انظر فالله في السماء فقال الله سلم أين الله قالت في السماء؟ أول إجابة سديدة فقال الله سلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال إذن فأعتقى فأنها مؤمنة فشاهد لها بالإيمان باعتقادها الصحيح بربها الرحمن أنه أنه فوق العرش أنه فوق فوق العرش وأيضا من الأدلة على ذلك صريح قول الله للفعلاء الرحمن على العرش استوى الحمد لله على السلام أولا ما عندك, ما عندك أي دليل ما سمعت أأمنتم من في السماء طب حلل بقى الآن أأمنتم من في السماء يعني السماء تظل وتقل أما ليش في تاتي بمعنى على دلل ايوه وفي هنا في جزء نخل طب ايش ايش فيها ده من البلاغه يقولون وهذه معناها امعانا في ايش في العذاب عليهم ادخلهم في النخل حقا اهل اللغه يقولون ذلك الذين لا يعتبرون بالتعور بالاستعاره يقولون بذلك الحج عليهم في إيش فامشوا فيه في حد يمشي تحت الأرض مش ممكن يبقى يمشي في مناكبها يبقى على, على مناكبها يبقى, يبقى, يبقى من في السماء يعني إيه على السماء وهذا إجماع والإجماع كما قلنا أبو بكر الصديق لما قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي حي إيش لا يموت سبحانه جل في علاء عمر الخطاب يقول عن خولة من تحقيم هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات وابن عباس يقول لعائشة أبشيري أنت حبيبة النسلم في الدنيا والآخرة أنت زوج النسلم في الدنيا والآخرة أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات يبقى إذن إجماع عندنا فلسطورة هذه عخصة أهل سنة والجماعة والذي لا يعتقد هذا الاعتقاد فهو في ضلال مبين فهو في ضلال مبين أما من اعتقد بأن الله في كل مكان فقد اعتقد اعتقادا كفريا ولابد أن يرد نحن لا نتكلم عن الشخص لا تذهب عن شخص يقول بهذا كلام مثلا قل له يا كافر لا تتجرع على ذلك هذه لا يكون لها إلا العلماء الجهابزة الذين يقيمون الحجة وزنون الشبهة لكن هذا الاعتقاد ليس هذا اعتقاد أهل السنة والجمع ليس هذا اعتقاد المؤمنين لأنه لو قال الله في كل مكان ما معناه ها؟ لا, لا الخطأ اللي وقع فيه لو قال واعتقد بأن الله في كل مكان ما الخطأ الذي وقع فيه كذب الله لأن الله ماذا قال قال الرحمن على العرش هو يقول لا لا أصدق ذلك هو في كل مكان فهذه المصيبة الكبرى أنه كذب كذب الله وكذب من كذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بأن الله في السماء سبحانه رجل وعلا لما أقر الجارية طيب التواف, التواف فعل بدعة بالنسبة للإستواء حتى نوجد ذلك لأن المسألة الثانية مسألة شريفة جدا مسألة رؤية الله رجل وعلا طواف أربعة طواف أربعة في هذا في الاستواء اولا الطائفه الاولى هي اهل السنه والجماعه ونحمد الله جل وعلا على اعتقادنا كاعتقادهم انهم يعتقدون بان ربهم فوق السماء بان ربهم فوق السماء يعني على السماء فوق العرش يعلم ما انتم علي وقبل ان نذكر الطوائف لابد ان نقول في مسألة هي مساله من الاهميه بمكان عند اهل السنه والجماعه اذا اثبتنا اذا اثبتنا علو الله جل في علاه فهل لنا ان نثبت قرب الله جل في نعم الله عليهم في السماء فوق العرش وهو قريب منا جميعا الله ما انت الان قلت انه ليس ليس في كل مكان فلو قلت بالقرب يبقى انت بذلك تكون ايه قلت انه في كل مكان قلنا لا لا لا فالقرب قرب لدى العلى قرب خاص القرب قرب خاص لا ينافي العلو القرب لان الله على قريب في علوي علي في قرب سبحانه جل في أو قال دني في علوه وعلي في, في دنوه في قربه سبحانه جل في علاء فالقرب قرب خاص هو قرب التوفيق والتزديد كما والإجابة قرب التزديد والتوفيق والنصرة والإجابة والدلال على ذلك هو قولنا سلم إذا صلى أحدكم فلا يبسقنه قبل وجه فإن الله قبل وجه فإن الله قبل وجه وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الأصوات عالت وهم في الصحراء حالة كونهم مسافرين معنا سلم يدعون ربهم فقال أربعوا على أنفسكم مهلا رواجدا أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعون أقرب إليكم أو إلى أحدكم من عنق راحلة لذلك قال الله لنفعلا وإذا سألك عبادي عني فاني اكمله فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني بل القرب اجابه هذا القرب خاص بالمؤمنين هذا القرب خاص بالمؤمنين يقربه الله تبارك قرب اجابه قرب تزديد وتوفيق وأيضا نصرة وهذا القرب كما قلنا لا, لا, لا يمكن أن ينتفي مع علو الله جل في علال لأنه قرب خاص بالمؤمنين يسمع دعاءهم فيستريب لهم وأنه يوفقهم ويسددهم وينصرهم هو معهم جل في علال وهذا القرب أخص من المعية هذا القرب أخص من المعية لأن أيضا المعية لا تنافي العلو, العلو يبقى قرب لا ينافي علو لا رفع هو الرحمن عشي استوى ويسمع ما تدعونه فيستجيب لكم لذلك قال ادعوني أستجيب لكم قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب لذلك قال المسلم ينظر ربنا سلس الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داعي فأستجيب له ورواية التبراني قال هل من مستشفي فأشفيه فهذا قرب خاص بالمؤمنين مع علو الله لا في علا والمعية أيضا لا تنافي العلو هو معكم وهو على السماء سبحانه ده في علا أنت في حياتك اليومية يمكن أن تثبت في الواقع العملي أن العلو لا ينافي المعية كيف كل يوم إذا صرت على البحر والليلة مقمرة تقول ممكن تقول إيش صرته والقمر الوه هنا ووه إيه أصحاب اللغة الوه هنا ووه إيه ووه المعية يعني صرته معه مع القمر وهو فين؟ ما في أحد اخذ القمر في يد ومشي هو في السماء مع كل ما يسير يسير معه القمر يقول سيرته والقمر يعني سيرته مع القمر يبقى العلو لا ينافي إيه؟ لا ينافي المعي العلو لا ينافي المعي فلا ينافي قول الله العلا وهو معكم أينما كنتم فعلي ما سألنا الأهمية بمكان مع أنه في علوه يسمع كلامنا يرى مكاننا يعلم ما نحن عليه فهو أقرب إلى أحدنا من عنق الراحلة فإن خفت المرء صوته ويدعو لا تختلف عليه اللغات قالت عائشة سبحانه الذي واسع سمعه الأصوات إن المرأة لتشتكي زوجها ويخفى عليه بعض حديثها فأنزل الله قد سمع الله القول التي, التي تجادلك وتشتكي خول التي تجادلك في زولية وتشتكي إلى الله إلى الايات. الآيات إذن هذا اعتقاد أهل السنة الجماعة علو الله لا ينافي قربه علو الله لا ينافي معيه الله جل في علاء الطائفة الثانية هي طائفة من طوافه البدع هؤلاء ينفون علو الله جل في علاء ينفون كلياتا يقولون الله ليس في السماء أتى منه من قال من أشار على السماء بيصبعه فاختعه يقولون هو في كل مكان ليس على العرش مستوى ليس على العرش مستوى هذا قول طائفة الجهنية الذين أنفونا الأسماء والصفات وهذا كفر مبين هذا كفر مبين. طبعا عندهم شبه الشيطان الشيطان لما كفر كان عنده شبه حتى لا أحد يقول ما هو أنا بسمع للناس يتكلمون بدليل ما هو أنتلام لا. لن ترى أحد أن يعمع للناس إلا ما يكون معه إيش شبه أن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم إيش ليجادلوكم فلا بد أن تجد شبه الشيطان كان معه شبه لما كفر ولما كانش معه شبه ما لكم؟ ايه الشبه اللي جات معه؟ قال أنا خير منه خلقتني وقضح في الحكم حتى قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني لوم القيامة لا احتنكن دورياتها وإلا قليلا فكل ضال لابد أن يكون معه إيش؟ شبهة شبه معهم شبه ومن الشبهة أنهم قالوا قد قال الله جعله في علاه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قالوا إذن أزبت أنه في السماء إله وأنه في الأرض إله وأيضا في قول الله في علاه في سوره الانعام الحم الذي خلق سمواته واعرض وجعل الظلمات والنور وهو الله في السماوات والارض يعلم سركم وجهركم الى اخر الا يدخله والله في السماوات وفي الارض طالوي دي دلاله واضحه جدا على انه ايه انه محن بحديث حديث النبي صلى قال كنت سمعه الذي يسمع به ما تغرب إله عبدي بحب إله مما افترضته عليه ولا زال عبدي تغرب إله من نوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبشر بها وأيضا حديث يا ابن آدم نردت فلم تعدني قال وكيف أعودك أنت رب العالمين قال أما علمت بأن عبدي فلان كان مريضا ولو عدته ولو عدته أكمله لوجدتني عنده فهذه الشبه التي يتعلقون به وهي شبه أوهى من بيت العنكبوت لذلك دائما كل مفتدع إذا أردت عليه بدعته وبدال الذي يستدل به ترى أن الدليل الذي يستدل به هو الذي دلال فيه الدلال عليه في قول على وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ويعلم جهركم أولا فيها قراءتان وهو الله في السماوات وقف قف وجوبا يبقى الله في السماوات وهذا الموافق للمحكم بقول الله الرحمن على العرش استوى قف وجوبا يبقى الله وين في السماوات ثم قال وفي الأرض يعلم سركم وجركم يعني حتى وأنتم في الأرض وهو في السماء يعلم ما أنتم عليه ولأن الله علي يعلم ما كان يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قديس وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنته ولا نوم لهما في السماوات في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أديهم وما خلفه ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه جل فإذا في الأولى بأنها قف الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ولا وصلت هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم تقول هو الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض ويعلم سركم وجهركم إن كنتم تعبدون او كنتم تكفرون وهذا تهديد نوع تهديد في الآية يعني إن كنتم تعبدون فلكم الثواب والجنات وإن كنتم تكفرون فلكم الإقاب والنيران نعوذ بالله من الخزلان قولوا لي فهمتم بالله عليكم عشان يرتاح قلبي لان انا لو نظرت الوجوه سارجع مره ثانيه واتعب فانا ما اريد انظر انا سانظر امامي واسال فهمتم مش سامع فهمنا ان شاء الله لا تركب ان شاء الله هذا الشيء مستقبل ما ينفعش زي ما اقول اخ ما اسمك اقول محمد ان شاء الله ما انت سميت محمد انتهى الموضوع فمعنى فهمت ان شاء الله يعني سافهم ان شاء الله يعني انا مش فاهم لأ. يبقى افهموا مني ان لست فاهم أجيبوني بالله عليكم فهمتم طيب الحمد لله طيب وأما الآية هو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إيش بقى التوجيه نفس التوجيه إيه يعني هو المعبود في السماء لأن الإله ومن تأله القلوب تعبداً وخضعاناً وذلاً ومسكانة لله جل في علاه هو في السماء إيش معبود وفي الأرض معبود سبحانه جل في علاه أما حديث مردت فلم حاضر الأزان الآن اما بالنسبه لحديث النبي ابن آدم مرضته قال الله تعالى ابن ادم مرضته فلم تعدني قال وكيف اعودك وانت رب العالمين قال اما علمت عبدي فلان مرض فلم تعوده ولو اتته لو لدتني عنده قال لو لدتني عنده وهذا خطا بين لما لامور ثلاثه او لتوجيه او او التوجيهين التوجيه الاول ان ان السائل ان السائل نفسه رفض هذا الاعتقاد سطراته رفضت هذا الاعتقاد بأن الله يمرض وأن الله يكون في كل مكان عندما قال الله دعوه يا ابن آدم مردت فلم تعودني قال وكيف أعودك وأنت وأنت رب العالمين لو كان في كل مكان طبعا أعرف المكان الذي فيه لا فأعوده صحيح ألا لا قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين ويعتقد أنه في العلو قال أما علمت عبدي فلان ولو, ولو عدته لوجدتني عنده لوجدتني عنده سياق الحديث مفسر لأن في قاعدة لغوية تقول السياق من المفسرات السياق والسباق واللحاق في الكلام من المفسرات لأنك تدور مع مراد الله حيث دار ومراد النبي السلام حيث, حيث دار ويفسره كلام النبي في الحديث قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فقال ربي كيف أطعمك وأنت؟ رب العالمين فقال أما علمت فلان عبد فلان استطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي لوجدت ايش بقى؟ ثواب ذلك عندي لوجدت ذلك عندي يعني لوجدت ثواب ذلك عندي قال واستسقيتك فلم تسقني قال وكيف أسقيك وأنت رب العالمين قال ما علمت عبد فلان استسقاك فلم تسقي ولو أسقيته لو ذلك عندي إذا مردت فلم تعودني كيف أعودك أنت رب العالمين عبدي فلان مرد فلم تعوده ولو عدته لو وجدت إيش بالسياق لو وجدت ذلك كما قال لو وجدت ذلك عندي لو وجدت ذلك, ذلك عندي يعني لو وجدت ذلك عند في حديث المسلم أن من عاد مريضا أو ظهر أخ الله في الله نادى مناد من السماء انطلت وتوقعت من الجنة مقعدة أو في رواية أخرى قال لا يزال في خرف الجنة حتى يعود وفي رواية ثالثة وكل الله سبعين ألف ملك وكل سبعين ملك يستغفرون له كان في الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح والتأويل الثاني أنه لو جدتني عنده لو ملائكتي عنده يكتبون ما فعلت من الخير <تصفيق> لأنه قال وكل سبعين الف ملك وهذا بالضبط مثل قول الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من الذي يكون عند الميت في الاحتضار من ملك الموت مع مع الملائكة الذين يعاونونه على قبض الروح لما يقول الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يقصد من الملائك <تصفيق> يبقى لو وجدتني عند ولو وجدت ملائكتي عنده قالوا التأويل نعم تأويل لأننا قد بينا في الأسبوع قبل الماضي بأن أهل السنة والجماعة لا يرفضون التأويل كليتا ولا يقبلونه وإيش كليتا إذا دل الدليل عليه نقول به وقد دل الدليل عليه لا سيما وإننا عندنا المحكمات من الآيات الرحمن على العرش استوى وهو القاهر أكمله فوق فوق إذبات الفوقية وهو القاهر فوق عبادي لذلك قالت الجارية ربي في السماء قال اعتقها فإنها, فإنها مؤمنة هذه الطائفة الثانية بشبهاتها الذين قالوا وينفون علوه الله على يخلونه في كل مكان الثالثة الطائفة الثالثة هي الطائفة التي أثبتت علوه الله على فعلها <تصفيق> قالت نعم الله في السماء <تصفيق> وأن الله استوى على العرش لكنها شبهت استواء الله باستواء الخلق ولذلك منهم من تجرى وقال قعد على على العرش وهذا خطأ بين تشبيه الخالق بالمخلوق نعم انت الآن لو قلنا هذا العرش وإذا جلست عليه فهذا استوى حتى الله رعا قال إيش في دعاء الركوب إذا استويتم عليه قلتم سبحان الذي سخر لأن هذا ما كنا له مقلنين فهنا قال إذا استويتم وأيضا الله رعا قال لنحمد معه نعم إذا استوى على, على السفينة استوى هنا على على السفينة جيد فهم يقولون بالاستوى لكنهم يشبهون بإيش بخلق والرد عليهم أصالة نقول نعم الله استوى على العرش واستوى عمر بن الخطاب على عرش المدينة او استوى معاوية على أو استوى الـ الـ الـ قول السفاح عليها او قول هارون الرشيد على عرش إيش على عرش الخلافة مثلا فنقول هذا استواءه الآن هذا استواء استوى واستوى قلنا قاعدة مهمة جدا ذهبية في العقيدة أحد يذكرها ها التساوي في لس لا يستلزم التساوي في ايش في المسمى لي يد وللقرد يد جلكم الله وللأرنب يد وللفيل يد استوى الثلاثة في ايش في الاسمه الآن هل يستوى في المسمى هل يد كيد الأرنب أو الهر أو, أو الفيل أبدا إذن لابد أن نقول استواء الله ده لفعله وإن استوى في الاسم مع استواء العبد لكن باوني شاسع وفاقه واسع الكمال لله سبحانه ده لفعله والجلال والبهاء والعظم والعجز والنقص لإيش للعبد فنقول هنا الآن إذن ضو إثبات الصفات على آية مهمة جدا صدرت بها المقام في أول درس من الدروس وهو الآية ليس كمثله ليس شيء ليس كمثله شيء لله الكمال والبهاء والعظمة والجلال تثبت لكن لا تثبت بإيش بتشبيه بحال من الأحوال يبقى الطائفة هذه الطائفة التي شبهت استواء الله باستواء العباد هذه طائفة قد ضلت أيضا ضلالا مبينة لذلك قال نعيم بن حمد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر الطائفة الرابعة هي التي رد عليها ابن ثمين طائفة هي التي قالت واستدلت بإيش قال وإذا استدل وإذا استدل يقول قال الأخطال يقول الفرق بيني وبين هذا الذي يقول قال الأخطال انا أقول في اعتقادي قال إيه قال الله قال رسول قال الصحابه ليس بالتمويه من من من العلم الاصطغ الخلافي سفاهه بين الرسول وبين وبين قول فقيه فهو يقول اذا قلت انت قال الاخطل انا اقول قال رب الايه رب العزه سبحانه جل في علا هذه الطائفه الرابعه هم الطائفه الذين يقولون أنه ما استوى ولكنه استولى ولا يقولون بعلو الله جل في علا اي يعني هذه الطائفة وفاقة التي لا تقول بعلو الله لأنهم يقولون نقول قد قال الله في كتابي الرحمن على العرش استوى لا نستطيع أن نرد هذه الآية لكنه يقول استوى بمعنى استولى استوى بمعنى استولى واستدلع لما قلنا له طيب الآن أنت تعتقد بأن ربك استولى على العرش مش مستوي عليه استولى عليه سنبين الخطأ الفادح الذي تقع فيه لكن من اين اعتقدت هذا الاعتقاد يقول قال الاختلاW قال الاختلاW قال الاختلاW بيتشعر بيت قال استوى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم مهراق قال بيبا هنا المعنى Свما استوى بشر على العراق يعني استوى على العراق يعني استوى لأنه حتى قال بغير سيف ولا دم مهراق الرد عليه بقى الردود اولا لابد ان نقول اعتقاده نبي الله وينه في السماء على العرش واستوى لا استولى لانه قال الرحمن على العرش ايه استوى لما جاء الرجل المبتدع لمالك قال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى مع ان هذا السائل يعلم معنى استوى انه علا طيب قال كيف استوى قال مالك الاستواء في اللغة معلوم هو العلو لا الاستيلاء لا يمكن يكون في اللغه هذا فقال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مفتدعا فاخرج فارج المجل المجلس في المقصود نحن نعتقد بالمحكمات الرحمن على عرش استولى فهو في علوه سبحانه جل في علاه وعندنا أدل أذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وأما قولهم في البيت أن استوى بمعنى استولى نقول الخطأ من وجوه الأول الأخطأ هذا ليس عربي أصيل يعني هذه ليست من لغة هنقول حتى التأويل لابد أن يكون له من اللغة يعني مرجع وهذا ليس من العرب الأغطى لهذا رجل نصراني ليس من العرب فإذن بيته وهذا بيت الشعر ليس من إيش من اللغة العربية الأصيلة هذه أول شيء الأمر الثاني لا نقول هو من العرب وما قاله من العربية الأصيلة وأن البيت من العربية الأصيلة نحن نقول السياق مفسر هو يقول استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق السياق يفسر أن معنى استوى هنا بمعنى إيه استوى لأنه ذكر ذكر إيه سيفا وذكر دمًا صحيحة ولا لا هل الله رعلا لما قال الرحمن العرش استوى ذكر سيفا ذكر دمًا لا يبقى لا ملجئ لنا للتأويل يبقى لا ملجئ لنا للتأويل أريحوني فهمين طيب نأتي بقى للمآخذ العظيمة أول شيء رددناه لهو لغة ولا عندك سياق أصلا يفيدك الأمر الثالث نقول المآخذ الكبيرة لو اعتقدنا اعتقادك بأن الرحمن على العرش استولى طب قبل أن يستولي الرحمن على العرش كان وين الجن بقى سرقوه الإنس سرقوه خطفوه من الله ما استطاع أنه يأخذه صحيح ولا لا يبقى معنى كده كان مغلوبا ولا كان غالبا كان مغلوبا ثم صار بعد ذلك وما كان مغلوبا لا يكون ربا المغلوب لا يمكن أن يكون ربا أبدا المغلوب لابد أن يكون المغلوب لا يمكن أن يكون ربا لأن الله تعالى هو إيه؟ القوي القاطر الغني الجبار قال الله دل فعله وهو القاهر فوق عباده قال الله دل فعله لا راد لفضله والله تعالى قال إنما طولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن سيكون قال الله العالى لو كان في ما آلهة إلا الله لأيه لأ لفسدت فمعنى أننا نقول في أكثر من إله يبقى رب القمر يأخذ القمر ويسير ورب شمس يأخذ الشمس ولما لم يحدث ذلك ولم يفسد الكون قلنا للكون إيه إله واحد من المآخذ العظيمة أننا لو فسرنا بأن الرحمن العرش استوى يعني استولى إذن كان قبل ذلك فيه نقص خطف منه العرش كان مغلوبا فلم يكن ربا ثم صار ربا بعد ذلك كاملا أبدا إذن الاعتقاد بيننا وبينهم حتى أنهم يتفقون على أن الكمال المطلق لبن لله ومن الكمال المطلق ألا يغلبه أحد سبحانه جل في علاه بل هو القاهر فوق فوق عبادي سبحانه جل في علاه بإذن هذه الرد على هذه الطائفة ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة هي أشرف المسائل عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وهي رؤية وجه الله جل علاه وهي رؤية الله دل في أذن من أجلها شمر أصحاب الجد الاجتهاد أو ساعد الاجتهاد وهذه التي قال فيها الله للفعلاء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهذا الذي دعا بها النبي السلام صباحا مساء ليلة نهار أشرف مسألة على الإطلاق رؤية الله قال وسأل النظر إلى وجه الله في غير ضراءة مضرة ولا فتنة ولا فتنة مضلة ثبتت رؤية الله العالى بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة بل وبالنظر كما سنبين ذلك واختلف في ذلك أيضا توقف. نتوقف عند هذا ولو في أي أسئلة نجيب عنها حتى يعني لا نطيل على الأخوة لأن هذه المسألة مسألة الاستواء تراجع جدا مسألة أهل الضلال في ذلك لأنكم لا بد أن تتمرسوا كيف الرد على أصواء أصحاب الشبه لأنه خلاص امتلأت الأرض الآن بهؤلاء يتكلمون بأبواق تسمع لهم آذان الدنيا بأسرها وهم يقدحون في السنة بل ويقدحون في القرآن ضمنا بل ويلمزون نمسلم ويصرحون بالغمز واللمز في صحابة رسول الله الكلام على أبي بكر صار صريحا الكلام على عمر صار صريحا فلابد أن يكون عندكم التغذير الراجعة والساتر الذي يحفظكم من إيش من هذه الشبه فلابد أن تتعلموا كيف الرد على الأهل البدع والضلالات وفي أي سؤال تضلال لو ايه؟ المرأة المرأة؟ المرأة اه اه اه النساء النساء في اصناف ثلاثه طيب صغيره جاريه كبيره مسنه وسط الوسط هذه التي تحيط والصغيرة لا تحيط والكبيره ايضا لا تحيط قال الله جل في علاه واولات الاحمال قال الله جل في علاه ان ارتبتم في عدتهن ثلاثه اشهر ولا لم يحض واولات الاحمال اجلن انا بعد عن قال ولا لم يحض ولا لم يحض شملت الصغيره التي لا تحيض وشملت الكبيره المسنه اليائسه فعدتها ثلاثه اشهر ثلاثه اشهر اما التي تحيض قال الله تعالى يتربصنا بانفسهن بانفسهن ايش ثلاثه قروه حيضات ثلاثه قد تحيض المراه في شهر واحد حيضات ثلاثة ولا يحدث وقضت طحيد في ستة عشرة حيضات ثلاثة فإذا عدتها دائرة على إيه؟ على وجود الدم يأتي الدم ثم ترى الطهر ثم يأتي الدم ثم ترى الطهر ثم يأتي الدم ترى الطهر لها الزواج بعد ذلك هذا إن كانت الطلاق إيش يعني راجعية وحتى لو كانت بيننا كبرى اما إن كان خلعا فالراجع صحيح الخلع عدتها حيضة واحدة الخلع لاختلاع غير الطلاق على الراجع من أقل العلم لأن اختلاع فسخ لا طلاق ذلك أن النسلم جعل عدة المختلعة حيضة واحدة فقط يأتي الدم تلتطه لها بعد ذلك الحرية في أزواج نعم صدر وأنا ما أدري إذا الحديث صحيح عملها لكنه نعم مزموم, مزموم من حفظ القرآن ثم بعد ذلك ناسها لأن النسلم قال من تعلم الربي ثم تركه فليس, فليس منه وليس من الأدب أن يقول نسيت كذا بل يقول نسيت, نسيت أذكرني بها فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن حقا الذي يحفظ القرآن ثم ينساه هذا لسان حالي أنه زاهد في النعمة التي أنعم الله عليه بها فعقابه وخيم يعني يقال أن في الحديث الذي استححيني أن لما عرج به وجد رجلا يأخذ فيدرب بصخرة تهدهد رأسه يعني تنسالخ رأسه أو تنفسخ رأسه فلما سأل السلام عنه وقال هذا الذي أتاه الله القرآن فلم يحفظ عليه او لم يعمل به أطراف النهار وأناء الليل وأناء وأنا النهار طبعا فيه عقوبة معنى حتى طالب العلم الذي صار في الطلب إذا تركه يأسم لأن من جد في الطلب صار فرد عين عليه هو طلب العلم فرد كفاية لابد في الأمة أن تنشع علماء لو لم يكن ثمت علماء في الأمة تأسم الأمة بأسرها بل هي ستضيع الأمة لأن جاء, جاء صمام الأمان للأمة العلماء قال الله على ما على وما كان مؤمننا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم إيش؟ طائف ليتفقهوا في الدين ولينزروا قمام إذا راجعوا لعلهم يحذرون فهذا فرض, فرض كفاية فإن صار المرء في الطلب صار فرض عين عليه هو فإذا سلخ أثم بذلك أسقط معلوم فرد عين صار أثما عند ربي إذا لا في علام فالمسألة ليست به هنا إذا سلك طريقا وكتب من أهلي والله اختاره له لو, لو تزهد فيه فالعقاب الوخير نكس على عقبيه اللهم, اللهم أحفظنا وأحفظ المسلمين جميعا يا رب العام إننا ننتهي سبحانك اللهم ربنا الله وماربنا ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتبري سبحانك اللهم ربنا الله وماربنا ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتبري